ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة مقدروها تقديرا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 كان سعئكم مشكورا، إن هذا كان لكم جزاء، وكان سعئكم مشكورا، إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا. وذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فسجد له ومن الليل فسجد له وسبح